بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الديل أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي امام إمام الجوزية رحمه الله تعالى هذا كتاب سميته جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام وهو خمسة أبواب وهو كتاب فرد في معاه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغترتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم اسرار هذا الدعاء وشرفه وما اجتمل عليه من الحكم والفوائد ثم في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم والسلام كما قد علمتم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصحح ولأحمد في لفظ آخر نحوه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ الكلام على هذا الباب في فصول الفصل الأول في من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وكعب بن عجرة وأبو حميد السعدي وأبو سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة ويقال بن خارجة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وسهل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضاله بن عبيد وأبو طلحة الأنصاري وانس بن مالك وعمر بن الخطاب وعمر بن ربيعه وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس وأوس بن أوس والحسن والحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب ورويف بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أوفى وأبو أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود وأبو بردة بن نيار وعمار بن ياسر وجابر بن سامرة وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ومالك بن الحويرث وعبد الله بن جزئ الزبيدي وعبد الله بن عباد وأبو در وواثلة ابن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمرو وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير وهو من البدريين وحبان بن منقذ رضي الله عنهم أجمعين فأما حديث ابن أبي مسعود فحديث صحيح رواه مسلم في صحيح عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القانبي كلهما عن مالك والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك والنسائي عن أبي سلم والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زين وأما أحمد فيه إذا نحن صلينا في صلاتنا فراه بهذه الزيادة عن يعقوب حدثنا أبي عن أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احببنا أن الرجل لم يسال فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وذكر الحديث ورواه ابن قزيمة والحاكم في صحيحيهما بذكر هذه الزيادة وقال الحاكم فيه على شرط مسلم وفي هذا نوع مساهلة منه فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول وإنما أخرج له في المتابعة والشواهد وقد أعلت هذه الزياده بتفرض ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الروات له في تركهم ذكرها، وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ابن إسحاق ثقة لم يزرح بما يوجب ترك الاحتجاج به وقد وثقه كبار الأئمة وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة هما ركناء الجواية والجواب الثاني أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي فزالت التهمة تدليسه فقد قال الدار في هذا الحديث وقد أخرجه من هذا الوجه وكله امتقاد هذا قوله في كتاب السنن وأما في العلال فقد سئل عنه فقال يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود حدث به عنه محمد بن إسحاب ورواه نعيم المجمير عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا واختلف عن محمد فرواه مالك بن آلاث عن, عن محمد عن أبي مسعود حدث به عنه كذلك القانبي و... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم و limitations ولا آله وصحبه أما بعد الورد الثامن من مجال السماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة المجلد الأول منه العقيدة في الله تعالى للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى المبحث الثاني تاريخ العقيدة كما يروي القرآن الكريم أعلم أن الله سبحانه أنه خلق أدم خلقا مستقلا سويا متكاملا ثم نفخ فيه من روحه وأسكنه جنة وأباح له أن يأكله وسوجته منها كيف شاء إلا شجرة واحدة فاغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة فأطع عدوه وعصاربه ربه الله من الجنة إلى الأرض وقبل الهبوط يعدها الله سبحانه بأن ينزل عليه وعلى ذريته هدى كي يعرف الإنسان ربه ومنهجه وتشريعه ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخرى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 شاء الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد والدين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وفي حديث أبي أمامة أن رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم قال, قال فكم بينه وبين نوح قال عشرة قرون ووهب وحاتم والمحبان في صحيحه وقال ابن كثير هذا على شرط مسلم ولم يخرجه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ومقدار القرن مئة سنة وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة وقد تكون المدة بينهما أكثر من ذلك إذ قيد ابن عباس هذه القرون العشرة بأنها كانت على الإسلام فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير الإسلام وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وقوله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أول انحراف عن العقيدة وأول رسول وبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والانحراف وكان أول انحراف حدثه هو الغلو في تعظيم الصالحين ورفعوهم إلى مرتبة الآلهة المعبوده ففي صحيح البخاري من حديث بن عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون وده ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين من قومه فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هرك أولئك وانتسغى العلم يعني نوسيا ودرس عبدت فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد فعرسل الله إليهم أول رسوله نوح عليه السلام بصداقا لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم بإرسال الرسل وانزال الكتب هداية للبشر والدليل على أن نوح كان أول رسول مبعوث. حديث الشفاعة الثابت في الصحيح وفيه أن الناس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون له فيما يقولون يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض وسمك الله عبدا شكورا والنصوص التي بين أيدين من كتاب ربنا تدل دلالة واضحة على أن نوح قد دعا إلى التوحيد الخالص فقد قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفالا تتقون والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس وتنكر لها السادة والزعماء الذين ظنون في أنفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة الحق قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين والملأ المذكورون في الآية هم السادة والكبراء وقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا باديا الرأي أي اتبعك بدون تامل عميق وتفكير ونظر فهذا الذي رموهم به هو ما يجب أن يمده به فإن الحق إذا دار لا يحتاج إلى نظر بل يجب اتباعه وتعجبوا أن يبعث الله رسولا بشرا فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولا شاء الله لانزل ملائكة وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء والمساكين الذين تابعوا فرفض طلبهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وقد تطاول الزمان وكثرت المجادلة بينه بينهم كما قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فدع عليهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن يضل عبادك ولا يرد إلا فاجرهم كفارا فأهلكم الله بالطوفان وقوم نوح لما كذب رسل أغرقناهم وأنجع نوحا والمؤمنين برحمه منه وخلت الأرض من الظالمين ولم يبق فيها إلا الموحدون فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل الله إليهم رسولا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى التوحيد الله أن يعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا استمرت رحمه الله وعنايته ببني آدم كلما ظلوا وزاغوا أنزل إليهم هداه يضيء لهم الظلمات ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون هذه هي قصة البشرية الحقيقية صناع طويل بين الحق والباطل بين الرسل الذين يعارضون الهدى والحق وبين الضالين المعرضين عن التوحيد المتمسكين بما ألفوا عليه الآباء والأجداد وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين وبالتأمل في دعوة الرسل التي عرضها القرآن تتبين لنا الحقائق التالية الأولى أن الله خلق الإنسان منذ البداية خلقا سويا مكتملا لغاية محددة هي عبادته وأنه خلقه مؤهلا لذلك الثانية أنه عرفوا على نفسه منذ البداية ولم يترك لفكره يتعظف على ربه بطريق التفكير والتأمل بل ارسل إليه رسلا، وقد كان هؤلاء الرسل من الكثرة بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها، وان من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا فإننا